لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أُقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ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 أُرسله معنا غدا يرتع ويلاعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهب به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن أصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وَأَوْ حَينَا إلَيْهِ لَُنَبِّأَ النَّون بِأَمِّرِهِم هََا وَهُمْ لَا يَْطُون وَجَُ أَبَهُ مَيْشَأَن يَ سَبَقَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَمَا تَأَوَّى فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كذب قَالَ بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلَّاهُ وَهُوَ قَالَا 119. بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون 110. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من 111. وقال الذي مِنْ من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وَكَذَلِكَ 112. 117. ونحكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث 118. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون 117. وما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين 118. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا 114. لنصرف عنه السوء والفحشاء 115. إنه من عبادنا المخلصين 116. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لذا الباب قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَهَا يَرَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا 114. وإن كان قميصه كد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 115. وإن كان قميصه كد من دبر وهو من الصادقين 119. فلما رأى قميصه كد من ذبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم 110. يوسف أعرض عن هذا تغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين